فَأَنفِينَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَطِشٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَاصُّونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فتولى برسله وقال ساحر أه مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن وهو ملين وفي العابل إذ أرسلنا عليه ذريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وَتِزَمُودَ اذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ فَأَعْرَضُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّايْقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمًا نُوحِي مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِلُونَ وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَالَفُنَا زَوْجَيْنِ مِنْ عَلْكُمْ تَذَكَّرُونَ فَثِرُوا إِلَى الله